إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الزمان إلهي ليس لي إلا فكن حصني إذا رى رماني إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الزمان إلهي ليس لي إلا كحصن فكن حصني إذا رأى رماني إلهي ليس لي إلا كذخر فكن ذخري إذا خلت اليداني إلهي ليس لي إلا كذكر يا فكن ذكري إذا خلت اليداني إلهي ليس لي إلا كعز فكن عزي وكن حصن الأمان إلهي لي إلا كعز فكن عزي وكن حسن الأمان إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الزمان إلهي ليس لي إلا كحسن كن حسني اذا رام رماني الى ليس لي انك عون يا سليم الاك حصن فكن حصني اذا رام رحماني فكن حصني اذا رام رماني الهي لا ان نفسي ثقلها فها انا في ارض الندامة ارتعب <صفيق> <يال influencers م lesión> يا, يا رب يا ربي ترى حالي يرى <صفيق> حالي وفقري وفقرتي يا رب, رب. رب. رب. رب. وانغا نجاتي خفية تسمع يا رب إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال يا رب, يا رب يوم لا بنون ولا مال هناك ينفع يا رب أذقني طعم عفوك يا قدني طاعم عظمك يا يوم لا يا يوم لا فنور ولا من هنالك ينفع يا رب الهي يا رب يا رب يا رب لئن اقصيتني واضرتني يا فما حيلتي يا رب يا رب, يا رب يا رب يا رب أم كيف أصنع ينادي يا رب ويدعو والمغفان يهجعون يا رب إلهي يا رب فإن تعفو فعفوك منقذي يا رب إلهي يا رب فإن تعفو فعفوك منقذي يا رب وإلا وإلا رب فبالذنب المذنب لأسره يا رب يا رب يا رب يا, إلهي يا رب يا إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الزمان إلهي ليس لي إلا كحسن فكن حسني إذا إلهي ليس لي إلا كعون فكن عوني على هذا الثمان إلهي ليس لي إلا كحسن فكن حسني إذا رأى رماني إلهي أنت تعلم ما بنفسي وتعلم ما يجيش به جناني إلهي أنت تعلم ما بنفسي وتعلم ما يجيش به جناني فهباني من لدن كرطا وحلما إذا ما زل قلبي أو لساني فهباني من لدن كرطا وحلما إذا ما زل قلبي أو لساني إلهي ليسني لي إلا كعوم فكن عومي الا هذا زماني الى اهي ليس لي الاك حسب فكن حسبي اذا صار قدر